في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ولراه قريبا يوم تكون السماء وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبْنِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِ وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى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 119. الذين هم على صلاتهم دائمون 110. والذين في أموالهم حق معلوم 111. للسائل والمحروم 112. والذين يصدقون بيوم الدين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 والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم فِي أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مبطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون فلا اقسم برب المشارق والمغارب خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف فراعا كأن هُ إلَ رسُ ب فيظُون خشعَةً أَبَفون تَحَقُهُِلَّ ذك الون الذي كانوا يوعُون